علقها الاشتهاء ونجم يضيء على عاتق الليل زيت نخل الهموم وعاتق من أقدس الشاطئين رحيل السفينة من سفن لا تضاء ولا حد مزامير ريح الفناء فاوقظت ربانا المستحيل فذاق الرياح واطربه الابتلاء وساد روحي وقد اطبق الموج حتى تجرحها انها وحدت نفسها بالسفينه من ينتمي هكذا الانتماء فليس بعشق وأثنيت بثنائي لينبت من فانييني بقار ثنيت بعشسا وأثنيت بثنائي لينبت من فانييني بقار بنايت بيوتا من الوام والدمع أين, أين, أين هو العشق؟ أين هو العشق؟ أين هو العشق؟ تم الجمع عروس السفايني ألصقت طواري الكثير على خشب الشمس فيك حريصا على الصمت مدمن من الناس في البر سنجد البحر قبل قراءات بوصلتي ودليلي وأكشف ما نهشته الجوارح في مضغ من مضغة القلب أبقي الجروح مفتحه في رياح الممالح لا يحلم الجرح ما لم يحدق بسكينه عابسا في الظلام الثقيل اذا دارت الشمس دورتها وارسأت الرؤى نائما تحت الف شراع مجوسية قصتي بد النار فيها وقلبي وقلبي وقلبي على عجل للرحيل على عجل عجل عجل عجل للرحيل بعيدا بعيدا عن الزمن المبتلى يا سفينة ان قليلا من الوزر امتعت المدهات ولن تفقلي بالقليل شؤط المصابيح موقدة في بائ الصباح مصالحة بين صحو الصباح وصحوي وقب الرياح دليل وأسأل عن نورس صاحب الروح في زمن البرق يوم المحيطات كانت تنام بعضي نشوة وما زال سوضي اخضر من مائها يا له يا له يا له من زماننا ما بين ألف من السنوات الفتية يا يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد ما كنت دون حماس وما ظل في خاطري الآن إلا النشيج اللجوج من اللجة النيلذية والزبد الأرجوان المعشق في غسق بالالي والزبد الأرجوان المزخرف بالليل والقمر الآن من زهرة برتقال تغيرت مستعجلا أيها الفرح الضجري وأصبح محشد اغربه سطح قلبي ينح قبيل مغيب الهلال عروس السفائني اني انتهيت على سطحك الذهبي وراسي للبحر تستاف رائحة لا نهايات والليل تعبا تعبا يطوح الموج ذات اليمين وذات الشمال لقد ثقل الرأس بالخمر والزمن السابق قبل قليل وانا كان البحث في زمن للطحالب عن طحلب طحلب بالاقل يصيخ معي في الهزيع الى جهه المستحيل لدى الله كل النوارس نامت ولم يبق الى سفينتك الان مظهورة بالشمول على وجهها من رذال الغروب ومن عرق الله في الارخبيل فاين سيلقي المراسي المساوي بنيت بلوتا من الماء يهدمها الجلف كيما يتم البناء ومنذ نهارين في وحدة المتناقض هذه السفينة يدفعها ويدافع الابتداء وعللها بعليل الرياح ويغري بها انها من طبيعتها تستمد سليل السفيني هل لست عينك ولا يا اياتي يا لانك الشائكه اذ يغض البحر بالزبد الزعبق ويزل البرجد ولا زورد ويا لا زرد ويا لا زرد اذا هجج البحر فالكون جاء منونه فوقها شده فوقها شده ثم مد وللشد من بعد ذلك شد واني على مركبي واني على الحبل من مركبي في الظلام اشد وعلى دفتي في الهزيع كما خسر انثى اشد وتندمل الآن يا صاحبي فالنجوم هنا لا تهد وانت كما خلق الله في نشوة الخلق بين الصواري وهجج ما قد تبط من الشيب برق ويعبث فيما تبط من القلب راج عجيب عجيب صراخك في غمرات البنفسج والكون إذ يصل العكبات الأخيرة في غطوة لا ينده عروس السفائيني لا تتركيني على أنقص الشاحلين يجن جنوني إذا رنت في هجة الليل بعد أيوة. أيوة أيوة. اهيمه اذا رن في هدهة الليل بعده عروس السفايني لا تتركيني لدى حراتي من وسخ يستبده عروس السفايني عروس السفايني لا تتركيني لدى حراتي من وسخ يستبده لقد كفت الخمر عن فعلها فيه مما تداولت واربز بالصبر جلده أحب الحروف لها شهقة بعدها لا تنز وما العاشقون سوى شدة الله أسرارها لا تحد فإن ساح صمغ البنفسج في موهن البحر صارت تنز تنز وصرت ألز ألز ألز عروس السفائل والبرد في ألق الصبح خزه وليس يهاجر في الفجر إلا الإوز أسى السأم السرمدي بجسمي وليس سوى غامضات البحار التي تستفز أصيح خذيني أصيح خذيني لأسمع دراسها إن برقا بقلبه يرز أنا أنا عاشق أن البحار أنا عاشق ايهاالي البحار كنا فقد اوحشتني الشوارع مما بها من لحن ورؤوس تجز وفاض وفاض الاناء بنيت بيوتا من الوهم والدمع اين هو العشق اين هو العشق اين هو العشق تم البناء احاور روحي وكل حوار مع الروح ماء بكى طائر العمر في طفص مذرأة مثل بالموت ينزل في صحبه ويكف الغناء متى متى ايوان العروس يجيء الزمان الصفا ففي القلب مملكة للدمامل ففي القلب مملكة للدمامل والجسد الآن في غاية الاسلال خذيني لأقرى روح العواصف حين تخانق صخط الليالي خذيني فإن العصارة تغرق بالانحلال خذيني خذيني خذيني فما البحر في حاجة للسؤال خذيني فليس شوى البحر يشفي وينقذ من فقمات المقاهي كفى لغطا عاهرا أيها الفقمات كفى يا بصادر هذا النقيق الدنيء فأنتم سبات سأشرخ يا بحر يا بحر يا بحر يا رب يا رقص يا هتمات جحار بكل التقاليد لا يتبع البحر بوصلة بل تتابعه البوصلات زحار ببحارة يرهنون لحاهم على ساحل واحفة فالمقادير قد أسلتت عن إرادتها العجلات سيول على بعضها تتواسب في زحمة الارتطام وفي دمهم يعبر السائرون إذا لزم المعبر ومن قطرة يعرف المصدر في اللحظة اقتربت فسره تهب البنادق تستاثر وتصحى النيازك والعنبر ويا دم مدلهم مخيف أقل ارتطاماته محشر وعاصف أسود ذو ألف عين على متن عاصف أحمر وتمسي الزقون ذناب عقارب في أوجه الخائفين وما زوروا فجئب بتخذيني من اخر يدفن الرعب يدفن الوجه رعبا فهم نسق راعش اصفر <تصفيق> لقد كنت اشلم لقد كنت اشلم وعيا لقد كنت اشلم وعيا وفي حلم بالذي سوف يأتي وصائم لقد كنت أشلم واعيا وفي حلم بالذي سوف يأتي وصائم ومرت جنازة طتل على حلمي بالعشية يراد بها ظاهر الشامي